لا اله الا الله القران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Huy hurting Boom. Oh.